بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكيرا لمن يخشى. تَنزِيلٌ مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى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 از رآ نارا فقال لأهلهم کثوا انی آنست نارا لعلي آتيكم من منها فَقَالَ لِأَهْلِهِ كُسُو إِنِّي آنَسْتُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أنا ربك فخل عليك إنك بالواد المقدس تواء وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا صلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا <تبع> هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ونمي ولي فيها مآرب قال ألتها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنوريك من آياتنا الكبرى ذهب إلى فرعون نُطَغَا قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يفقه قَوْلِي وجعل لي وزيرا من أجلي هاون أسي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا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 فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجلناك من الغم وفتناك فتونا قَلَبِ اسْتَسْمِن فِي أَهِي مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعُ لِفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا في ذِكْرِي اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إن فلا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاعتياه فقولا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 هذا؟ قال فما بان القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 بات منشتا قل ورعوا ان عامكم في ذلك